تائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكد والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للمساء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 وعدها إياه فلما تبين له أنه عدل لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم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 تبعوه في ساعة العشرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوس رحيم